يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا ا س ت م ع و ُ وهم يلعبون لا هي تقربه م و َ س ر ل نجواه إن هذا إلا بشر مثلكم و َ س ر ل نجواه إن هذا وَأَسَرُّ ا ل ن َّ ج ْ و َ ا ل الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أ َ ف َ ت َ أ ت ُ و َ ا ل ّ س ِ ح ََ و َ أ َ ن ت ُ م ْ ت ُ ب ص ِ ر ُ و ن َ أ َ ف َ ت َ أ ت ُ و َ ا ل ن ّ س ِ ح ََ و َ أ َ ن ت ُ م ْ ت ب ص ِ ر ُ و ن َ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ ا ل ْ ق َ و ْ ل فِي ا ل س َّ م َ ا ء ا ِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ف َ ل ق ا ل و ا أ َ ط ْ ل ُ ا أ َ ح ْ ل ا م ِ ن ب ل ا ف ت َ ر َ ا ه ُ بَلْهُ و َ ش ا ع ِ ر ف َ ل ْ ي أ ْ ت ِ ن َ ا ب آ ي ة ِ ه ا كَمَا أ ُ ر س ِ ل ا ل ْ أ َ و ل و ن مَا أ َ م ن ت ق َ ب ل َ ه ُ م م ِ ن ق َ ر ي َ ة ٍ أ َ ه ل َ ك ن َ ا ه ا أَفَهُمْ ي ؤ م ن و ن وَمَا أ َ ب ص َ ن َ ا ق َ د ل َ ك َ إ ل ّ ا ر ج َ ا ل ً ا ن ُ و ح ي إ ل َ ي ه م ف َ ا س أ َ ل و ا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنَّ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا ج َ ع َ ل ن ا َ ه ُ م ْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ن َ ص َ د َ ق ن َ ا ه ُ م ُ الْوَعْدَ ف َ أ َ ن ج َ ي ْ ن َ ا ه ُ م ْ و َ م َ ن شَاءَ وَأَهْلَكْنَا ا ل ْ م ُ س ِْ ف ِ ي ن َ فَقَدْ أَنزَلْنَا إلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِرُونَ وَكَمْ ت َ ص ن َ ع ْ مِنْ أ ق َ ر ي َ ة ٍ كَانَتْ َ ا ل ِ م َ ة ً و َ أ َ ش ْ أ ن َّ م ِ ن بَعْدِهَا ق و َ م ً ا آ خ ف َ ر ِ ي ن َ و َ أ َ ن ن ا م ا و ن ش َ ن َ ا ا بَعْدَهَا قَوْمٌ أ خ ر ِ ي ن ّ فَلَمَّا أحسوا ب س ن ا ئ إذا هم منها يركضون لا ت ر ك ض و ن وارجعوا إ ل ى ما أترفتم فيه و م س ا ك ن ك م لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظ ا ل م ي ن فما زالت تدعوهم ا حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء و ل ض وما بينهما لا ع ب ي ن لو أردنا أن نتخذ له، و ا ل ل َ ت خ ذ ن ا ه ُ م ن ل د ن ا إ ل ا ف ََ ع ِ ل ِ ي ن َ فَلْنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ا ل ْ ب َ ا ط ِِ ف َ ي َ د م َّ ه ُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ و َ ل َ ك ُ م الْوَيلُ م ِ مَا تَصِفُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ و َ م َ ن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ع ِ ب َ ا د َ ت ِ ه وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ أَمْ إ ت َّ خ َ ذ ُ و ا آلهَة يشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش مما يصفون لا ي س أ ل و عما ي ف ع ل و هم يسألون أم اتخذوا من د و ن ه آلهة قل هذا برهانكم هذا ذكر م م ع ي وذكر م ن قبله بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من ر ل ر س و ل إلا نوح إليه أنه ف ع ب د و ن وَقَالُوا أَتَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانهُ ب َ ل ع ِ ب َ ا د ٌ مُكْرَمُونَ لَايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَايَشْفَعُونَ إِلَّا ل ِ م َ ن ارْتَضَى و َ ه ُ م إ ن ْ خَشِيَهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي القارنين أ ولم ير الذي لك فروا أن السماوات والأرض كانتا رططا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض روازي ب ه م وجعلنا في الأرض رواسيا ت ب ي َ بهم وجعلنا فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون وجعل ن السماء س َ ق ف َ م ح ف و ظ و َ ه ُ م ع ن آ ي ا ت ه ا م ع ر ض و ن و ه و ا ل ذ ي خ ل َ ق ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر و ا ل ش م س َ و َ ا ل ق م ر ك ل ف ي ف َ ل ك ي س ب ح و ن و م ا ج ع ل ن ا ل ب ش ر من ق ب ي ل ك ا ل خ ل د أ ف َ إ ِ ن م ي ت َ ف َ ه م ا ل ق خ ا ل د و ن ك ل ن ف س ذ ا ئ ق ة ا ل م و ت و َ ن ب ل و ك م ب ا ل ش ّ ر و ا ل خ َ ي ر ف ت ن ن وإلينا ترجعون ونبلون. ب ا ل ش ر ِ و ا ل خ َ ي ر ف ت ن َ ة و إ ل ي ن ا ت ر ج ع و ن و َ إ ذ ا ر َ ك َ ا ل ذ ي ن ك َ ف َ ر و ا ي ت خ ذ و ن ك إ ل ا م ز و ا ي ت خ ذ و ن ك إ ل ا ه ز و ا أ ه ذ ا ا ل ذ ي ي ذ ك ر آ ل ه ت َ ك م و َ ه ُ ب ذ ك ر ِ ا ل ر ح م ا ن ه م ك ا ف ر و ن خ ل ق َ ا ل ا إ ن س َ ا ن ُ مِنْ ع ج ل س َ أ ر ي ك م آ ي ا ت ي ف َ ل ا ت َ س ت ع ج ل و ن َ يقولون متى هذا الوعد إنكم صادقين لو يعلم الذين ك ف ر و ح ي ن لا يكفون عوجهم النار ولا ع ظ ه و ر ه م ولا هم ينصرون بل تأتيهم ف َ ت َ ب َ ه َ ت ه ُ م ْ فَلَا ي َ س ْ ت َ ط ِ ي ع ُ ن َ رَدَّهَا فَلَا ي َ س ْ ت َ ط ِ ي ع ُ ن َ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدْ إ س ْ ت َ ه ْ ز ِ أ َ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَأُكُمْ ب ِ ا ل ل َّ ه ِ وَالنَّهَارِ مِنَ ا ل ر َّ ح ْ م َِ ف َ ل ه م ع َ ذ ك ر ِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ ل َ ه ُ م آلهَةٌ تَمْنَعُهُمْ م ِ ن ْ ه ُ ن َ لَا ي َ س ْ ت َ ط ِ ي ع ُ ن َ نَصْرَ آفُسِهِمْ لَا ي َ س ْ ت َ ط ِ ي ع ُ ن َ نَصْرَ آ ف ُ س ِ ه م ْ وَلَا م ُ ن م ِ ن َّ يُصْحَبُونَ َ ل ْ م َ ت َ ع ْ ن َ ا ه ُ لَا و َ ب َ ا ء َ م حتى طال عليهم العمر، فَفَلا يَرَوْنَ أَنَّ ن َ ت ِ الْأَرْضَ ن َ ق ص ُ ه َ ا مِنْ أَطْرَافِهَا، أ َ ف َ م ا ل ْ غ َ ا ل ُ و ن َ و َ ل َِ ن َّ مَا أُذِرُكُمْ ب ِ ا ل ْ و َ ح ي ِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ وَلَا يَسْمَعُ ا ل ص ُّ م ُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا ي ُ ع َ ا د َ و ن َ و َ ل َ ئ ِ ن م َ س َّ ت ْ ه ُ م نَفْحَةٌ من عذاب ربك لا ي ق و ل ن ياويلنا إن ا كنا ظالمين ولئن م س ت ه م نفحتهم ن عذاب ربك لا ي ق و ل ن ياويلنا ل ي ق و ل ن ياويلنا إن كنا ظالمين و ن ض ع ا ل م و ا ز ي ن القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثال حبة من خرد أتينا بها وإن كان مثال ق حبة من خ َ ر نتنا ي بها وتفابنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون ا ل ف ر َ ا ن وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربه م بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلنا أفعان لهم وَلَقَدْ َ ا ت ي ن ا أ ب ر َ ا ه ي م ْ رُشْتَهُ م ِ ن ق َ ب ل و َ ك ُ ن ا ّ ب ِ ه ع َ ا ل م ي ن إ ذ ق ا ل َ لِأَبِيهِ و َ ق و م ه ِ مَا ه ذ ه ا ل ت َّ م َ ا د ي ر ا ل َّ ت ي أ َ ن ت ُ م ْ ل َ ه ا ع ا ك ِ ف و ن قَالُوا و َ ج َ د ن ا أ َ ب ا أ َ ن ا ل ه ا قال لقد كنتم أ ن ت م و آ ب ا ؤ ك م في ظ ل ا ل م ب ي ن ق ا ل و ا جتنا بالحق أم ن ت من ا ل ل ا ع ب ي ن قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. و َ ت ا ل ل ه ل َ ا ك ي د َ ل َ ك أ ص ن ا م ك م ب ع د َ أ ن ت و ل و ا م د ب ر ي ن ف ج ع ل ه م ْ ج ُ ذ ا ث ا إ ل ا ك ب ي ر ا ل ه م ل ع ل ه م ْ إ ل ي ه ي ر ج ع و ن ق ا ل و ا مَنْ فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتو به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أن تفعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبرهم هذا فسألهم إياك ا ي و ا ض ع و ن فرجعوا إلى فسهم فرجعوا إلى فسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ي س و على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يغطون ق ا ل ا تعبدون من دون الله ما. ي أو َ ل ا ي ض ر ك م أ ف ّ ل لكم عفّل لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا ح َِّ ق ُ و ه ُ و َ ا ص ر ُ و ا آ َ ل ِ ه َ ت َ ك ُ م ْ إ ِ ن ك ُ م ْ ت ُ ف َ ا ع ِ ل ِ ي ن َ قُلْ ن َ آ آ ن ا آ آ و آ آ آ آ آ ا آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ برده <تصفيق> وسلامًا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونَجَّينَهُ وَلُوطًا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَنَجَّينَهُ وَلُوطًا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ و َ ك ُ ل َّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَوَهَبْنَا لَهُم م ِ ر ر َ ح ْ م َ ت ِ ن َ ا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ن َ ا ف ِ ل َ ة و َ ك ُ ل ََّ ج َ ع َ ل ن َ ا ص ا ل ِ ح ي ن َ و َ ج َ ع َ ل ن َ ا هُمْ أ َ ئ ِ م َّ ة ٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا و َ أ و ْ ح ي ْ ن َ ا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ و َ ه ِ ت َ ا م َ الصَّلَاتِ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتا الزكاة وكانوا لنا عبدين ا ولو ط ا آ ت ي ن ا ه ح ك م ا و ع ل م ا ونجيناه من القريعة التي كانت تعمل الخبائث. ونجئناه من القرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا ق و م سوءا دخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين ونوح إذنام يا قبل فاستجبنا له فنجبناه وأهله فنجبناه وأهله من ا ل ك ر ب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا إنهم كانوا قوم سوءين فأخرقناهم أجمعين و د ا و و د و َ س ل ي م ا ن َ إ ذ ي ح ك م ا ن ف ي ا ل ح َ ر ِْ إ ذ ن ف َ ش َ ت ف ي ه غ َ ن م ُ ا ل ق َ و م و َ ك ن ا إ ذ ن ف ش َ ت ْ ف ِ ي ه غ َ ن م ُ ا ل ق و م ِ و َ ك ن ا ل ح ك ْ م ِ ه ِ م ش ا ه د ي ن ف َ ف َ ه م ن ا ه ا س ُ ل َ ي م ا ن و َ ك ل ٌّ ت َ ي ن ا ح ك م َ و ع ل م ا و س َ خ ر ن ا م ع َ د ا و د ا ل ج ب ا ل َ يُسَبِّحْنَ و َ ا ل ه ا ل ي د ي د و َ خ ر ن ا م ع د ن و ا ر ا ل ي س ح ن ا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ل ت ح ص َ ك م من بسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري إلى الأرض, تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يقصون له ويعملون عملات و ن ذلك وكننا لهم حافظين. وَأيُوبَ إِذْ نَادَ ر َ ب ّ ه ُ أَنِّي مَسَّنِي ا ل ط ُّ ر ُ و َ أ َ ن ت َ أ َْ ح َ م ُ ا ل ر َّ ح ِ ي م فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ض َ ر و َ آ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ أَهْلَهُ و َ م ِ ث ْ ل َ ه ُ م ْ ع َ ه ُ م وَبِثْلَهُمْ ع َ ه ُ م رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ و َ ذ َ ل ك َ فِي ك ُ ل ُّ مِنَ الصَّاب و َ د َ خ َ ل ن َ ا ه م فِي ر ح ْ م َ ت ِ ن َ ا إ ِ ن ّ ه ُ م مِنَ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ِ ي ن و َ ذ َ ن ُ و ن إِذْ َ ه َ ب م ُ ر َ ا ض ِ ب ا فَظَنَّ أَلَّنَّ ق د ِ ر َ عَلَيْهِ ف َ ن َ ا د َ ى وَذَنُونِ إِذْ َ ه َ ب م ُ ر َ ا ض ِ ب ا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ ف َ ن َ ا د َ ى فَلَادَى فِي ا ل ظ غ ر ُ م َ ا ت ِ أَلَّا إ ِ ل َ هِيَ ا ل ل َّ ه سبحانك فنادى في ظلمات ا ل ا ي ل إلا, إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له